ومن يضنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء يا نساء أنبي لستنك أحدا من النساء إن تقيت فلا تخضعن بالقول فيقوم على الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا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 والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعتِ والمتصدقين والمتصدقاتِ والصائمين والصائماتِ والصائمين والصائماتِ والحافظين فروجهم والحافظاتِ.